أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرن فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما أتوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أهي أنا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي كونتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحارهم يستوفرون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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا إن قيام وما كانوا منتصرين وقوما وحم من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم مِّثْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ